بسم الله الرحمن الرحيم قف والقران المجيد بل عجب من جاءهم منذر منهم بل عجبت منهم بقون الكافرون هذا شيء عجيب قد علنا ما تنقص الأرم منهم عندنا كتاب حفير بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم يغيروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والله مددناها لها وألقينا فيها رواصي وأنبثنا فيها من كل زوج بهيج تبصرت وذكرى لكل عبد منيب تبصرت من السماء ما مبارك فنبثنا به جنات وحب الحصيد والنخل بسقاط لها طلع النضير والنخل بسقاط الله طلع النضير للخل وأحيينا ببرد الدم ميتان كذلك الخروج كبر الصبرهم قولوا حم والحب والسي وتمود وعذو فرعون وإخوان لوب وأصحاب الميكة وقوت بعين كل كذبا وسنب حق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في مِنْ من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما بِهِ به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل الوليد إذ يتنص المتنصيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلبظ من قول إلا لديه رقيب عزيز. ما يلبظ من قول إلا لديه رقيب عزيد وجاء ذلك ما كنت منه تحين وجاءت سجرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحين ونفخ الصور ذلك يوم الوعين وجاءت كل نفس معها أتصل نفس مع صائغ وجهي؟ لقد جد غفلة من هذا، لقد جد غفلة من هذا، فكشفنا عنك غضاء، كأب بصار كل يوم حزين، فكشفنا عن. ما صار اليوم حديد وقال قليل هذا ما نزيع عن زين القيامه كل فَجَاءَ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ قَالَنَا لَنَسْتَصْطِفُونَ دَيَّ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ ذِكْرِهِ الْوَعِيدِ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَنُزَيِّهُهَا أَنَا بَغِيضٌ لِّلْعَمِينَ يَوْمَ يَقُولُ لِجَنَّتِهَا أَمَّا هَلِ انت واذلفت الجنة, الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما ترعبون لكل أواب حock واذلفت الجنة للمترقين غير بعيد هذا ما كل أواب حبيب من خشي الرحمن في الغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام من ذلك يوم الخلود من خشي الرحمن ودخلوها, بسلام. ودخلوها بسلام من ذلك يوم الخرون لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن ثم أشرت منهم برشا فنقفوا في الليلة من محيط إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السماع وهو شهيد ولقى خلقنا السماوات والنرى ما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يكونون وسبح بحمد ربك قبل طلوع رب الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبح وأدفى وَالسُّجُودَ واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصَّيْحَةَ للحق ذلك يوم القروج إلا نحن نحيي ونبيث وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونبيت وإلينا المصير يوم تشف كل أرض عنهم سرى عن ذلك حشر علينا يصير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم لجبار بالقرآن